وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسن وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر